ل ا ي ع ر ف ا ل ل ه الرسول صلى الله عليه وسلم اسري به ليش? ليش? الى السماء اسمعوا يا هذه القصه العجيبه اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السماء وكان مع الرسول من ي من ي اللي كان مع الرسول في ر ح ل ة السماء والمعراج جبريل عليه السلام جبريل هذا كيف خلقته خ ل ق ه الله عز وجل وجعل له س ت م ا ئ ة جناح الجناح الواحد إ ذ ا طرد جبريل يسد ما بين المشرق والمغرب يا أخوان هذا خلق من خلق الله وملك من الملائكه اللي خلقه من الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم مشينا و ص ع د بينا بي وجبريل ل ل س م ا ء ا ل س م ا ل و ل ه الثانيه الثالثه ا ل ر ا ب ع ة ا ل خ ا م س ة السادسه السابعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى جينا عند مكان نسمع فيه صريف الاقلام صوت الاقلام اللي تكتب يقول النبي صلى الله عليه وسلم رايت جبريل, جبريل هذا اللي لست ميه جناح يقول النبي صلى الله عليه وسلم رايته كقطعه القماش الباليه يقول الرسول شكت تدروا تعظيم زي البارية ليه يقول جبريل يقول قطعة المارس الله اجلال الله الله له للرسول من ومن ومن خوف صلى الله عليه وسلم هذا م ك اخر ن ي هذا الاخر مكان ن ا تنفيه لو تقدمت خ ط و ة و ا ح د ة لاحترقت لا من نور الله فما اعظم الله جل في ع ل ا الذي عصيناه وجعلنا حياتنا وانفاسنا ليش ن ع ي الله عز وجل ليش منرجع ليش منتوب ليش منفرح الله عز وجل ليش منرجع ا اللي تاب احسن مني اللي تركت ذنوب المعاصي اللي مسح اللي ف جواله اللي كسر س ن ه ا ت ه اللي رب الخمور والمخدرات اللي مسح ق ا ب البنات احسن مني احسن مني ف ش لا مو احسب منك لكنه عبر الله لانه يحب الله ل أ ن ه يخاف من الله عز وجل ف إ ح ن ا لازم نعودي الى الله لازم نرجع إ ل ى الله عز وجل تخيل يا أ خ ي تخيل يا ق ا ل ي تخيل يا حبيبي تخيل يا نور عيوني تخيل تخيل انت ا ل ل ي ل ة جلست ا ل ج ل س ة هذه تخيل وسمعت الكلمات هذه وقلت أ ق س م بالله إ ن ي أ ح ب ك يا الله والله أ ح ب ك يا الله والله يالي شي في جوالي ذا ح ي ن ما يرضي الله لامسك و ا ل ل ه يا يسيب أي شيء سيعطي ما يرضي الله ل ح ق ه ولو ا سيفي ح ي ا ت يوم ي الله ل كسر ه ت خ ي ل إ ذ ا أ ن ت س و ي ت ه ذ ا ا ل شيء لدي شيء ي ح ب ك الله ي ح ب ك من الله ت خ ي ل إذا س و ي ت ه ذ ا ا ل شيء الله يللا ي ف ر ح أ م ا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم و هو يقول إ ن الله ي ف ر ح ب ت و ب ة ع ب د ه إ ذ الى الله ي ف ر ح بتوبه العبد اذا تاب إ ل ي ه يا اخوان إ ن ت لا في خير تسمع الكلام هذا والله في بعض الشباب في غفله قبل يومين أ ل ق ي م ح ا ض ر ة في غ ر ف ة غ ن ا ئ ي ة في الانترنت يقول لي واحد ي ا ش خ ط ي ي ماني تايه ي ش خ ط ي ي والله م ت و والله بهذه اللهجه يقول متو يترمتو والله متوا متى الله و ق س م بالله ي ا ك ل واحد ما تادب مع الله ف ب ل ا ل أ ر ض ويوم ا ل ل ه س ب الله في تحتنا يعض ح يدينه ولو يقدر حطه شوله يحطه في يد فرنه. ويعطف عليها ويعطف. ويوم الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا و ي ل ت ا ليتني لم اتخذ فلانا خيرا يا ليتني و م حرج جسد الاستاذ قالت لي ي ا م جلست مع ا ل ن ط ا و ع وسمعت قال الله قال الرسول رحت بيتي وما ق م ت من مكاني الا وارضيت الله إ ل ا وحطمت ما يغضب الله عز وجل في حياتي والله ياخوان يا أ أ ق و ل لك ياما ل م في قلبك يا قلبك من تحرك الخير في قلبك اقسم بايات الله إ ن الله ما جلسك هذا المجلس وحرم غيرك إ ل ا ل أ ن ه يحبك إ ل ا ل أ ن ه رحيم بك إ ل ا ل أ ن ه ي ق غ ا ل ك الخير أ ن ا م ر ة من المرات وقلت هذه ا ل ق ص ة وعيدها م ر ة من المرات جلست مع شباب في منتزه من المنتزهات و ق ا ل واحد منهم ايش ي ع س ل س ل م ت عليهم جلست معهم ذكرتم ه بالله قال هذا اللي يعزل ا ل والله والله اني لا اتوب مو بس والله اني لا اتوب والله اني تايب والله اني تايب والله اني تايب سلمت على راسي واعطيته شريط ومشيت من عنده أ ق س م بالله ا ل ل ي اراني يا رب و ا ل ل ي جمعني بكم في هذا المكان والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو هذا الشاب مات بعد اربعه عشر ي ساعه ل ل ي ي ا دخلوا للمقسرة في مكة د خ ل و ا للمقسرة مكة في و ب د أ الشيخ ي ث سياره طلع ل ا ش خ ل ل ص ل ل ح عقت ا م س وقال و ا ن و م يا قوم يا قوم يا قوم يا ق م ي ب ك و ن يا ك و م يا ق ا ل و م يا و م يا قوم ا قوم يا قوم يا قوم يا ق و ا قوم ا قوم يا ا قوم يا ق و ا قوم ا قوم يا قوم يا م يا قوم يا م ا ق و ل يا م ا قوم ا قوم ا قوم ا م ا ل ل ه و م يا قوم يا قوم ا قوم يا ق م ا قوم ا قوم ا ل ل م ي قوم يا قوم ا قوم ا قوم يا و م يا قوم يا قوم يا ل و م يا قوم يا قوم يا ق و يا ل و م يا قوم يا قوم يا قوم يا يا قوم يا قوم يا ق ا ق يا م يا ق و يا ق م ا ا ق و ا ق رجع الى الله فرح الله بتوبته احبها الله بدل الله س ي ئ ا ت إ ل ى حسنات جعل آ خ ر كلامه من الدنيا لا إ ل ه إ ل ا الله أ س أ ل الله العظيم أ ن يجعل آ خ ر كلامي وكلامكم من الدنيا لا إ ل ه إ ل ا الله قل